ترسُُونَ إبَهِي مَ بِالْبُشْرَ قالوا قالوا إِ مُهْلكُ أَهْلِهذ القَرِيَةِ إِ أَهلَهاَا كَوا ظَالمِين قَائِ فِيهَا لُقَا قالوا نَحْنُ علمْلَمُ بِمَن فيِيهَالَُ نَجج إهُ وَأَهْلَهُ إَِّم رأتَهُ كََت مِنَ الغابِرين. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا نُطْفِسَ أَبْهِمَ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ان نزلون على اهل هذه القريه رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه دينه لقوم يعقلون والى مدين اخاهم شعيبا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل صَدَّهُمعَ السَّبِيلِ وَوكانوا مُتَبَصِرين وَقَونَ وَفِرْعونَ وَهَ م وَلَقدَد جَ أَهُمُ سَابِبَييناتِ فَستَكبرَرُوا فيِي الأرْرض وَمَا كانوا سَابِقين فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَقْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 ش وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خنق الله السماوات والارض بالحق